بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تسقى نارا حاميه تسقى من عين الانيه ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من 119. وجوه يومئذ ناعمة 110. لسعيها راضية 111. في جنة عارية 112. لا تسمع فيها لاغية 113. فيها عين جارية 114. فيها سرر مرفوعة واكواب موضوعه ولمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت افلا ينظرون الى الابر كيف خلقت والى السماء 129. وإلى الجبال كيف نصبت 120. وإلى الأرض كيف سطحت 121. فذكر إنما أنت مذكر 122. لست عليهم بمسيطر 123. إلا من تولى وكفر 124. فيعذبه الله العذاب الأكبر 125. فذكر إنما أنت 113. لست عليهم بمصيطر 114. إلا من تولى وكفر 115. فيعذبه الله العذاب الأكبر 116. إن إلينا إيابهم 117. ثم إن علينا حسابهم